في أ خ ل ا ق ه م يظل ا ل إ ن س ا ن مكتوما مكبوتا مقهورا فاذا جاءته ا ل ح ر ي ة ظهرت أ خ ل ا ق ه ا ل ك ا م ن ة ا ل أ ص ل ي ة الذي بنى عليها أ س س حياته ف ا ل م ش ك ل ة ليست ا ق ت ص ا د ي ة ليست في بلادنا ولكن في بلاد الدنيا في العالم كله ا ل م ش ك ل ة في هذه ا ل أ ر ض هي م ش ك ل ة أ خ ل ا ق ي ة ل أ ن ه لا بد للناس من أ ن يتعرفوا على مسائل يتفقوا عليها و ا ل أ خ ل ا ق أ ك ب ر قاسم مشترك بين ا ل أ م م يستحسنه العقل وتقبله الطباع السليمه ويسير في ركابه العقل المتزن والنفس غير ا ل م ر ي ض ة ففي الشرق والغرب ا ل م ش ك ل ة هي أ خ ل ا ق ي ة ولذلك ما وجدت دين من ا ل أ د ي ا ن ولا نبي من ا ل أ ن ب ي ا ء ضغط ا وزف كما هائلا من العلم و ا ل ا ح د ي ث في التوجه ا ل أ خ ل ا ق ي ل أ ن ا ل أ خ ل ا ق بها ب ق ا ء ا ل أ م ة بها ح ي ا ة ا ل أ م ة مكان المدح ومكان ا ل ذ ن وبقدر أ خ ل ا ق ا ل أ م ة تتقدم يقول يتقدم ازاي بالاخلاق يعني ايه لو طولت بالك علي هتستفيد يعني طبعا انا بفرش وبعد مافرش بدي مدى الدعي د يعني ما انا بستعجلش يعني مش بدي ما ب ر ف ب ش بالكرابيج لا بستعجلش سابين ا ر لك لما أ ن ا ل أ م م لا تعيش الا بالاخلاق ولا تبني م المشاريع ا م ن ه ض ه فيها الا بالخلق الكريم وهذا لا يخلق من نفسي ولا من عندي أ ن ا مجرد تابع لمحمد صلى الله عليه وسلم و ا ت ب ا ع ي اياه يلزمني أ ن أ ك و ن على خلقه وخلقه قال الله فيه وانك لعلى خلق عظيم يا له من م ت ح لو مديرك بيمدهك لو شيخك ب ي م د ه ك طول السنه ولكن لو ربك هو الذي مدحك ويقول لك هذه القول و إ ن ك لعلى خلق عظيم يا لها من ك ل م ة يا لها من ك ل م ة هذا الرجل صاحب الخلق العظيم أ ن ا م أ م و ر باتباعه وواجب علي اتباعه ل أ ن هذا هو محض الدين و إ ل ا فماذا أ ك و ن على لو لم اتبع هذا النبي أ ك و ن على اي مله اذن اتبع من حزب من ا ل أ ح ز ا ب شيخ من المشايخ مفكر من المفكرين الله تعالى أ م ر ن ي باتباعه أ م ر ن ي باتباعه ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين أ ن ع م الله عليهم الله و من تشعوش الذين هذه ا د إن انعم الله عليهم ده من مين دول؟ من دول النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أ و ل ئ ك ر ف ي ق و إ ن تطيعوه تهتدوا أ ل ا تحب ا ل ه د ا ي ة أ ل ي س عندك ر غ ب ة في ا ل ه د ا ي ة إ ذ ا كنت ع ا و ز استهدادي ربنا بيقول كده ان تطيعوه تهتدوا تطيعه ه ت ت د ي في الصغير والكبير حتى في ا ل أ م ر القلي كما جاء و ا ث ل ا قال ابايعه قال على الخير والشر قال نعم ط ا م ا ه ا ل ب ا ئ ع و ه الطواعي يبقى ا ل ط و ا ن ي على كل ا ل أ ح و ا ل إ ذ ا جوعت ج و ع معي و إ ذ ا شبعت ا تشبع معي هذا محض ا ل ط ا ع ة لا يكون لك اختيار و م ر ت باتباعه وبطاعته في كل ش أ ن ه لما لم ت أ خ ذ ب أ خ ل ا ق ه و ا ل أ خ ل ا ق هي ا ل إ س ل ا م هي الدين ولا تقوم ح ض ا ر ة ولا أ م ة إ ل ا على ساق ا ل أ خ ل ا ق لو ذكرنا مثل ا خلق ا ل أ م ا ن ة لو ارتفعت ا ل أ م ا ن ة من ا ل أ م ة تعرف تكتب عقد ونكاح وعقود ر ف تكتب ع وبيوع من ي أ م ن ك لو ارتفعت هذه ا ل ص ف ة من ا ل أ م ت ص يعرف ر أمة ي المجتمع يقوم يقف على رجليه ي رجلية جافة ازاي على كل الناس خوانه من تامل من ت ب ا ي ة من تصاهر من تناسب من تعاشر من تصادق يبقى انهار المجتمع إ ذ ا لو خلق واحد فقط من ا ل أ خ ل ا ق ا ل إ س ل ا م ي ة سقط لسقطت ا ل ح ض ا ر ة كلها انتهى ز يقول ب لك لا تقوم ا ل ح ض ا ر ة إ ل ا بالاخلاق لا يستطيع م ج ت م ع ان يتعامل إ ل ا عن طريق ا ل أ م ا ن ة لو لم تكن ا م ي ن لهرب منك الناس ت ب ر ه منك ستكون كالصنبور المنقطع في بلدك لا يتعامل معك احد اذا تنهار البلاد لخلق الصدق مثلا لو انتشر الكذب في ا ل أ م ه كما هو ا ل آ ن كما ق ص ع سلم لا تقوم ا ل س ا ع ة حتى يفشو القلم ا بتلاقي ا ل أ س ت ا ذ بيكتب والفراش بيكتب والعيل في البيت بيكتب فشا القلم كله بيكتب يفشو القلم ا ويفشو الكذب ا لا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله الاثنين مع بعض فشو قلم وفشو كذب لو سخط هذا المعقد ال هو الصدق من ا ل أ م ة كيف نستقبل ا ل أ خ ب ا ر كل ما يجي لك خبر هتصدقه ده كذب واهلي كلمك في م س أ ل ة يقول لك ده كذب ينقل لك م ع ل و م ة ده كذب إ ذ ا سقط الصدق في ا ل أ م ة كيف تنهض وتقول ولذلك اعلم أ ن ا ل أ خ ل ا ق لو سقطت في ا ل أ م ة سقطت ا ل أ م ة وده شيح لن يرجعه ت ا ن ي م ج د ك ومجد ابائك في أ ن تعيد هذا المجد إ ع ا د ة هذا المجد في أ ن نعيد معاقب هذا الدين و ا ل أ خ ل ا ق التي عرف أ ع د ا ؤ ن ا أ ن هذه هي ا ل ق و ة في هذا الدين فكادون فيها ت ل ف ز ي و ن و ا ل إ ع ل ا م والجرائد و ا ل ق ذ ا ر ة و ا ل و ق ا ح ة و ا ل ب س ا ل إ ع ل ا م ا ل ق ا ه ر الذي يبث الدجال كل يوم في فضائياتنا وفي حياتنا وعلمك تتبارك الصفا ك ن ف تفتح ق ر آ ن الصفا كذا بارك ما شاء الله ا ل س و ا د حيطلع مصحف قدامك كذا بارك هو تلاقي ي س ي ب بالدين هذا الدين ده المصحف اللي انت حطه قدامك دا المصحف ده بيقول على الدين انت ب ت س ي ب ه ده لابد ان نرجع م ر ة ث ا ن ي ة م ع ا ل ج هذه المسائل ا ل ع ف ة لو لم تكن عفيفا من يامنك ان تدخل بيته ق و ل لك د ع و ذ بالله ده رجل مش كويس ه ت د خ ل ه بيتك ازاي ه ت أ م ن ه ازاي لم تصعن ت أ م ن ه م خ ل ق د يبقى صار المجتمع يتحارب فيما بينه وبين بعضه هذا اذا سقط مفهوم ا ل أ خ ل ا ق الذي دندن عليها النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم وبنى بها أ م ة ع ج ي ب ة من أ ع ج ب ا ل أ م ة كما س أ ذ ك ر لك نماذج دا لو صورت ب ر ت ل ص ب أ ن ا أ ب ي ن لك كيف قتل المرض ا ل أ م ة وانهارت بسببه لانهيار معاقد ا ل أ خ ل ا ق و أ ع د و ن علموا ذلك م ن ه وفهموه بقول ك أ س و غ ا ن ي ة يفعلان في أ م ة محمد خير من أ ل ف مدفع إ ي ه مدفع حنصبر ديننا علمنا من أ خ ل ا ق م ا الصبر اذا ابتلينا بالسراء والضراء سنصبر ق و ل ك هايعلمهم دينهم الصبر لا لا بد أ ن ن د ه ر عليهم من طريق آ خ ر لا بد أ ن نهدم هذه ا ل أ خ ل ا ق فيهم يصبح مجتمع علماني مجتمع مهدوم لا ق ي م ة له ونحن نساعد ل ل أ س ف أ ل م تؤمر ب ط ا ع ة محمد هو نبيك وواجب عليك أ ن تتبعه في كل م س أ ل ة في الصغير والكبير هذا واجب عليك انت خليت عن تتبع أقولك انت على من لابد ان تخليت عن اتباعه على ن تتبع أ ق و ل لك أ ن ت على م ل ة من ي د ا لابد أ ن تتبع في ا ل ع ف ة وفي الصدق وفي ا ل أ م ا ن ة وفي الوفاء وفي العطاوه في الجود والكرم و ا ل أ خ ل ا ق وفي ا ل ش ه ا م ة وفي ا ل ش ج ا ع ة وفي ا ل ب ط و ل ة كل م ع ا ق د ا ل أ م ة لم تنبني هذه ا ل أ م ة إ ل ا ب ه ذ ه الا ع ن ص ر إلا بهذه العناصر لو فقدناها انهارت ا ل أ م ة أ ع د ا ؤ ن ا ع ل ي من ذلك وصار ا ل إ ن س ا ن بعد أ ن كان أ خ حميم صار كالعذاب ا ل أ ل ي م ا ن ف ت أ ت ا ل ث ق ة بين المسلمين بعضهم وبعض روح وانتهى الموضوع مكانوش ا الناس بيستخدموا الوسائل دي زي ا ل م س ث ي البيت يقولك الرجل اتربط من لسانه ك م صادق اذا قال ك ل م ة يقف عندها هو بيع و الشركه、ده. بيعني ب ع ت ك زوجني زوجتك ف ت اعمل لي جايمه بجديه وشيكاته وكتفه بالحبال والسلاسل والجنازير وهو ده بينفع برضه ده أ ه ل ا ب ه اصعب م ن اللي انت بتكتفه ب ه أ خ ل ا ق الناس بقت اصعب من كل المواثيق ا ل ل ي ن تكتبها ب ت عليه اصعب ب تطغى عليها وتغلبها ل أ ن ه تمرد عليها يبقى إ ذ ا لابد ان نرجع إ ل ى حبيبنا صلى الله عليه وسلم إ ي هي أخلاقه إ ه أ خ ل ا ق ه اسمع ل أ خ ل ا ق ه ا ل ع ظ ي م ة ا ل ر ا ئ ع ة ا ل ج م ي ل ة كان يصلي الليل ي ويقوم حتى تتفطق دمار جه بثوره ت ق و ل ا ل ه لا يمكن ان ي ك و ل ان ي لك ان يكون ل ان ي ك لك ان يكون لك ان يكون ان يكون ل ا ل ي ك و لك ان لك ا لك ان ي ك م ن ك ان ي ن لك يكون ك ان يكون ل يكون ل ان ي ك و لك ان ي ك ن لك ان يكون ل ا ي ن لك ان ي لك ان ي و ن ك ا و لك ان و ن لك ان ك و ل ا ع ل ى ان ي ك و ل ان يكون لك ان ي ك و لك ان يكون لك ان ي ك و لك ا لك ان ي ك ان يكون لك ا ك و ن لك ان ي ل ا يكون لك ن يكون ل يكون ل يكون ل و ن ل يكون ل و ن لك ا ل يكون لك ان ل ان يكون لك ان ي ن لك ان ي ك ل ا ص ثقه ة ت د خ ل الجنه ة خلاص روح ت ؤ د ي ع ب ا د ة الله تعالى مستحيل ا ل طلب ا يقول هذا هو ا غ ش ش ه وماذا ب ي غ ش ش ه ي ع ن ي ما ت ع غ ش نفسك ه ت ف طب ماذاك تساعد ا ل غ ش ج و الغشش بتاعك يعني ع ل ى م تسمع ا ل ك ل م ة تقول و ش ها ت ب ق ى انت ع ف ا ه م ا ل ك ل م ة اللي ت ق ي ل ي على غالي يعني انا بقولك لا لا ا ه ا نفسي ليه واحد بقوله يقول ب يعني, يعني بقول ده ا ل امتحاننا واخده كان واحد معنا في ا ل ج ا م ع ة في ج ا م ع ة أ خ ر ى يعني جمب الازهر بقول كان يسكن م ن ا شهر الامتحان قال الدكتور عمر وداني ا ل الامتحان ل ي اهو طيب ليه ده فيه زميلي بيكتبهولي على ايه سليبس كده طويل يا يذكره زميلي هيكتبهولي هاتتبه بواحد ذاكره هاذاكره هاذاكره جال انت عاوز كان كده ده لها على ولا لو جولنا وحد مش هتدخل يعني الجنة شوف افلا أ ك و ن عبدا شكورا أ ش ك ر هذه النعمه ة غفر لي ما تقدم وما ت أ خ ر من ذنبي ب هذا الموضوع محتاج إيه ماذا ح ت ي ح ت ا د ة بضمان ا ل ش ه ا د ة والا فلا أ ك و ن عبدا شكورا يعلمنا الشكر حتى و إ ن كان ضمنا ا ل ج ن ة وهي م ض م و ن ة إ ل ي ه ولذلك شف مدحه ربه وان ك ل على خلق عظيم خلق عجيب والله من أ ع ج ب الخلق صلى ا ل لم ه عليه وآله ل و س إلا م نتبعه ا س ئ ن ت عليك كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم قال كان خلق ا ل ق ر آ ن يغضب لغضبه, يغضب لغضبه. ويصادق لصداقته ويفرح لفرحه يعني ماشي مع نصوص الكتاب طيب نحن كلنا حفظي الكتاب ما هو قال ك د ه قال سيفتح ا ل ق ر آ ء يقراه الرجل و ا ل م ر أ ة والطفل ولكن هل سيغني عنهم شيئا هينفعهم بشيء لا شيء هذا ليس مني أنا ك ل كلام نصوص خلي بالك أ ن ا لا اتكلم ش انشا كل كلام ا ل و ح ي ي زي طلبه يعرفين الختم معي على طول كما قال زياد بن لذيذ رضي الله تعالى عنه يوما قال نظر النبي إ ل ى السماء يوما وقال ذلك اوان أ ن يقبض العلم فقلنا يا رسول كيف يقبض العلم ونحن نحفظ ا ل ق ر آ ن ونحفظه أ ب ن ا ء ن ا ونساءنا حاصل ونحفظه أ ب ن ا ء ن ا ونساءنا أ ب ن ا ء ه م ونساءهم وهؤلاء يحفظونه لمن وراءهم ح ذ ث قبض العلم ليه المدارس ش غ ا ل ة والكتاتيب ش غ ا ل ة والمسيح ش غ ا ل ة كله مثل حفظ م هو قال هيفتح ا ل ق ر آ ن يعني كله ا ي ح ف ظ قال ثكلتك أ م ك يا لبيب إ ن كنت لاعدك لا من أ ف ق ه أ ه ل ا ل م د ي ن ة كنت فكرك يعني ح ا ج ة كبيره ة جوي ع ن ي فكرك دماغ دماغ كبير هذه اليهود والنصارى بين يديهم التوراه والانجيل ما ا عندك ل ي هل و د نصارى قدامك اغنت عنهم شيئا شيئ؟ معنى كلام صلى الله عليه وسلم لم عليه فاعل النبي أن القرآن إن يكن صلى الله الحياة في لا يغني عنا شيئا ولذلك قال عثمان إ ن الله يزع بالسلطان ما لا يزع ب ا ل ق ر آ ن و ا ل ق ر آ ن هيمنعك عن الزنه هيمنعك عن ا ك ل الحرام عن ا ل ر ش و ة هيمنعك عن الكذب يمنعك لو كنت صادق في حفظه يمنعك لو أ ن ت ت أ م ل ت ه وعملت به حياته ولذلك قالوا رب حافظ ا ل ق ر آ ن و ا ل ق ر آ ن يعلمه لانك أ ن ت حافظ و أ ن ت ظالم له ا ل ا لعنه الله على الظالمين و أ ن ت أ ح د ه م حفظت ا ل آ ي ا ت وعددتها ولكن لم تعمل بها ظلمت هذا الكتاب ف أ ن ت ظالم فرب حامل لهذا الكتاب و ا ل ق ر آ ن يلعنه أ خ ي الكريم حبيبك حبيبك شفيعك لابد أ ن تتبع اثره حزوه ا ل ق ذ ة ب ا ل ق ذ ة و أ ف ض ل ما تتبع أ خ ل ا ق ه و ا ل أ خ ل ا ق معقد عز وشرف كل واحد فينا يحب أ ن يمدح ي ح ب الناس تحبه من يحب الفضل الغليظ الشرير البذيء الفاحش اللص الحرامي غير الصادق الكذاب أ ب د ا كل بشر على وجه ا ل أ ر ض يحب أ ن يكون أ م ا م الناس في أ ف ض ل أ ح و ا ل ه وفي أ ج م ل ح ل ة يظهر في أ ح س ن مظهر في أ ح س ن أ خ ل ا ق يبقى ما يمنعني أ ن أ ك و ن صاحب خلق راقي و ا ت د ف ر بهذه ا ل أ خ ل ا ق ا ل م ح م د ي ة صلى الله عليه و آ ل ه وصحبه وسلم إ ذ ن م ش ك ل ة العالم كله ا خ ل ا ق ي ة لو انت رحت و ف امريكا ع ا و ز ي ن ك امين ي ب ق ى ا ل ا م ا ن ة م ط ل و ب ة في امريكا وفي مصر وفي بلاد الاسلام لو رحت و الصين في اي مكان مطلوب رجل امين معقد من المعاقد ا ل ا ن س ا ن ي ة التي تتفق يتفق عليها البشر لو سافرت في الغرب والشرق محتاجين انسان صادق ليس كذاب ت بتشوف التلفزيون كل يوم كذب فج جميلك ش و ي ة انفار زي بتوع الشتله كده كل يوم في مكان بيجيبوهم ويخبطوا ع ي ي ج ل و ويضربوا ويقول ي الناس لك كل يوم في مكان. لك ايه ايه بلد مولها نار بلد هاتحرك حرك ايه ل ل ت م ث ي ل ي ه بتاعت كل يوم خ م س ة س ت ة اللي بيجيبوه اعلام كذاب ص ح ا ف ة ك ذ ا ب ة شعب نشا على الكذب حياته بقت كده من المستحيل أ ن يبني مجد من المستحيل أ ن يبني أ م ة كيف تعيش في و ق ت هؤلاء و أ ن ا اتذكر ح ق ي ق ة ثابت بن جابر ا ل ش ا ع ر المعروف المشهور بتابط شرا, اسمه المشهور شرا. وطبعا ل أ ن أ م ه بتقول ه راح يحتطب فجاب حزمه حطب و ح ط ى تحتباطه وهو بيرميها قدام الفرن لقت ساعه حيه ق ل ت له يا ثابت لقد تابطت شرا اللي هي ا ل ح ي ة اللي حتى تحتباطه فلذلك ت ش ت ه ر بهذا الاسم ت ع ب ك ش ر د ه ب يعلمنا ان فيه في ه زمنه و د ه زمن بعيد ان الانسان ما ب ي س ت ا ن ش بالانسان انا استانس بالحيوان فقار بيتا من انفس ابيات الشعر والله ب يقول ليه ي س م ع عوى الذئب فاستانست بالذئب يدعوى ايه ايه يعني ما ت د ي بيعوي تستانس به بي ولا تخاف وتترعد لا اسمع عن الشاعر ب ي ق وشوف ل ايه و الكنايه والمطلوب وراء الموضوع ايه عوى الذئب فاستانست بالذئب ي د عوى وصوت انسان فكدت اطير يعني كان الاسئله صوت د ه و د ا ل د ي ب اتخض وصوت هلع اي سيصير الذئب ارحم الانسان اهون عليه ولكلام معنا رائع جدا لهذا الشاعر العجيب عوى الذئب فاستانست بالذئب اذ عوى وصوت انسان فكدت اطيره وهذا دل على فحش الانسان وعلى وصل لمستوى عجيب من القحه وقله الامانه وعدم الصدق واحد تاني بقى عبر بالمفتشر شويه ووضح المساله كده قال من جاور الشر لا ي أ م ن عواقبه كيف ا ل ح ي ا ة كيف الحياة مع ا ل ح ي ا ة في ص ف ط ي الله أ ك ب ر كيف ا ل ح ي ا ة مع ا ل ح ي ا ة في ص ف ط ي ازاي اعيش مع ا ل ح ي ا ة في ش و ا ه يعني احط ش و ا ه في حياتي وتعيش انت معاك تعيش إ ز ا ي انظر كيف يصور ح ي ا ة الناس وشره كيف ا ل ح ي ا ة مع ا ل ح ي ا ة في ص ف ط ي دول شعراء بيصوروا كيف وسط ا ل إ ن س ا ن ي ه ذ ا ا لهذا م س ت و ى الغريب ل المستوى العجيب أ ن ك ما يحاشكش انسان انت ش ا ر ف تبعد معي انسان م ا ه ب ما هيغتاب ما هينم ما هيكذب ي ا هيوقعك حد ي ا هيانقلك شرط اخلاق ا ل إ س ل ا م أرقى من ه ذ ارقى أ من هذا كثيرا ولذلك ترى أ خ ل ا ق محمد أ خ ل ا ق ك ا م ل ة ع ج ي ب ة أ خ ل ا ق ع ج ي ب ة ولذلك اسمع ا لكلام الله تعالى يا بني آ د م قد أ ن ز ل عليكم ا ل ل ب ا س يواري س و ا ت ك وريشا ولباس التقوى ذلك وخير ا ل ا ي دي ع ا و ز ي لما زي ما تاملنا في الشعر و ا ل ق ر آ ن ندل ب ل غ ة العرب ل ل ع ن شعراء و أ ص ح ا ب معلقات ومستويات ه ي ل ة في الفهم فما بينزل كنايات في ا ل آ ي ا ت أ ن ت بتجرى صوت ا ل ع ر ا ف اجرى كل, كل يوم عد انزلنا ا ل ه م لباسا يواري سواتك وريشه الله ولباس التقوى ذلك خير ا ل ا ي ب تقول الانسان له عورتان ساسالك ا ت ل ك كم ع و ر ة ه ت ق و ل واحد وانت بتجتهد في ت غ ط ي ة العرب و ت ا ل يقول لك لا ا ن ت ل ك عورتين ايه صوت العرب بتقول لي كده عورتك ا ل ج س د ي ة م ز ل ن ا لك ريش هدوم ملابس تغطيها بيها و ع و ر ة النفس عورة النفس التي فيها سقوط ا ل أ خ ل ا ق ومهالك السلوك أ م ا لباس هذه ا ل ع و ر ة هو التقوى يبقى ا ل ع و ر ة ا ل أ و ل ى تغطى بالرياش بالملابس و ا ل ع و ر ة ا ل ث ا ن ي ة في هذا إ ل ى ت غ ط ي ة كامله ة ب ا ل إ ي بالتقوى ولباس التقوى ذلك خير أ ي أ ن هذا هو ا لباس ل ا ل أ ف ض ل من هذا اللباس ا ل أ و ل أ ف ض ل هذا القران نازل فينا لكي نفهمه و ن ت أ م ل ه والا إ ل ض ع ت م ن هذه ا ل م ع ا ق ض ع ت منا من هذه المعاقد, هذه المعاقد الكرام. طبعا الباب ا ك ر ا م ط ع ا ل ا ب معاي ا مفتوح ومش عاوز يعني ه ا ز و د لكن هاختار ج ز ئ ي ة م ح د د ة من أ خ ل ا ق ي س ل ع و أ خ ل ا ق أ ص ح ا ب ه و أ خ ل ا ق الجيل وطبعا لما ه ج ي ب لك نماذج أ ن ت عمرك ما تتخيل ان الموقف ده بالكافيه دي من أ خ ل ا ق ه أ خ ل ا ق أ ت ب ا ع ه لو بدانا بالتابعين ل أ ن أ خ ل ا ق ه م ع ر و ف ة عبدالله بن خشرم رجل حكم عليه مروند الحكم بالقتل وكانت م ر ا ا ن ب ل ح م ك س ف وكانت له ا م ر أ ة ج م ي ل ة انظر بذل ث ق ا ف ة ا ل م ر أ ة ومستوى العصر جيل شرب الوحيين ج يتصرف تصرفات مستوى عالي من العقل و ا ل ح ك م ة فقالت ا م ر أ ة ل م ر ا ن يا مروان ان لزوجي علي شيئا انتظر لا تقتله حتى ي ا ت ي ن به قال لها ا ل ط غ ي ب ي و ا ل ن ا س ح ض ر ت و ا ل ح ك م لازم حيصدر قالت مصدر قليل وخرجت المراه الى السوق وذهبت الى القصاب الجزار جات له الدرهمين دول و د ي ن ي ا ل س ك ي ن ة تحت شفره ي ه ر ا ي ك ه ت ا م ل البوميه المراه دي هتكت المراهن ا ل ز ا ي د عنده حرس جمهوري وعنده حرس س ا و ر ي وعنده وباء هتروح فين الملك ده واعطت وجهها للجدار وقطعت انفها من اصله وقصت شفتيها تماما ثم ذهبت القصاب واعطته شفرته وذهبت إ ل ى زوجها قالت له يا فلان ورفعت الخناق قالت هل تظن اني بعدك أ ت ز و ج يا ابن خشرم قال والله لا جزاك الله من خير من حليله و ث ي ة لقد طابت نفسي ا ل آ ن للموت ي ك ت و ن ي ب ر ا ح ت ه م بقى اي وفاء هذا اي وفاء هذا طبعا الرجل هو بيقدم الموت يفكر بقى في ع ي ا ل ه امراه تتجاوز من ي و ه ت ر و ح مع من ي وطبعا ده شيء ب ي ه ي ج شجونه يصبح القتل, قتله. القتل يوجد قتل القتله القتله قتل مضاعف ولكن امراه ا م ر أ ة لها ثقافه عصرها يعني تعرف و غيرت لزوجها و ل م تطيب نفسه ففعلت بنفسها هذا الفعل وهادت نفسها هذه ا ل أ ب ي ة قال الان طابت نفسي للموت يكتلوني وزينه ضامن باجة مهمها خلاص ان زي امرأته بعده عثمان الوفاء الفرافسة بعد أ ن مات عثمان خطبها م ع ا و ي ة يعني من عثمان ل م ع ا و ي ة ذا ا ل م س ا ف ة بعيده فبيقول لهم هو ماذا أ ع ج ب ه مني الرجل دا ه يعني ع ط ب معاوية ده كان ا ل خ ل ي ف ة و ا ل إ م ا م وامير المسلمين حد يطول ا ت ج و ز امير المسلمين أ و الرئيس ف ت س أ ل بقى ج م ا ع ة الخطاب هو إ ي ه اللي بيعجبه مني قالوا أ ع ج ب ه منك ثناياك سنانك جميله ة جميلة سنانك ج أ ع ب منك ثناياك قالت تنتظروني ودخلت بيتها وكسرت سنانها وضعتها في منديل وقد ع ط و ه معاويه عشان يبطل كلام يعني يبطل طلب انظر لوفاء ا ل م ر ة لزوجها عثمان بن ع ث ا ن والرجل منا لا يوفف ا م و ع د لا يوفف ا م و ع د يعطيه مع إ ن س ا ن لا يوفف في ع ص ي ه ا ث ا ح ق ي ر ة مع إ ن س ا ن و ا ل إ ن س ا ن كان من وصوله للموت كان اوفى الناس على إ ط ل ا ق نبينا محمد صلى الله عليه و آ ل ه و سلم و ا ل أ ن ب ي ا ء على نسخ ك ل ن ا اهل وفاء و إ ب ر ا ه ي م الذي وفى أي أ د ى ما عليه لله تعالى من توحيد و إ خ ل ا ص و إ س م ا ع ي ل ابنه صادق الوعي الذي قال لابيه وصدق وعده س ت ج د و ن ه إ ن شاء الله من الصابرين وصبر وصدق في وعده لابيه و ث ا ء عجيب ل س ل س ل ت ا ل أ ن ب ي ا ء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أ ع ظ م من و ف ه و أ د ى ما عليه من حقوق وفوق ما ع لربه ي ه من حقوق ل اولا وللناس ع م العباس ب يقول له يا محمد إ ن عمك ا ب طالب كان يحوطك ويمنعك ماذا قدمت له عملت له ايه ر ج ل ضيافه العمر ورا ظهرك بيحميك و... وقال ا ا هيا س ت ر وركب ه كله يا عمي وجدته في ل ج ة النار يعني فجعلته روسة النار ف في ضحضاح من النار ضحضاح احنا كفلاحين المورده الجسر ما دي كده مجول ونازل الجسر له يعني يعني يجب مسطح, مسطح وذلك عذابا في النار الرجل توضع تحت جمرة قدمه وابو طالب يغلي منها دماغ. دماغ. دماغه بفور ه ا من جمره ة و د وهذا الناس عذاب و بفضل ش ف ا ع ة النبي صلى الله عليه وسلم له ش ف ع له يعدنا خ د م ة فبندله خ د م ة حتى وان إ ن ك كان、كافرة. حتى و إ كافرا ن ك في م ع ر ك ة بدر قال ل أ ص ح ا ب ه إ ذ ا وجدتم البحتري بن هشام فلا يقتلنه احد قالوا ماذا قدم؟ قال ما اعرضني قدم قال أ قط في م ك ة وهو الذي مزق الصحيفه ا ل ظ ا ل م ة اللي ك ا ن ت في حجر ا ل ك ع ب وكان يدخل الطعام في وقت الحصار الاقتصادي في شعب أ ب و طالب كان هو يقوم د خ ل الطعام يعني كان يعني ي ب بواجبات وعمل جميل ف إ ذ ا وجدتموه في القتال برامج جي و ع ا د ي جاء بشيثي سل سيفه علينا م ع ت د ي ولكن له يد علينا لابد أ ن نوفي هذه اليد قال إ ذ ا وجدتموه فلا تقتلوه فوجده المجزر البلوي ووقف يوم ا ق ي ا ق ا ل والله يا بحتري نهانا ل ن ب ي عن قتل ه لكذا وكذا, وكذا وكذا وكان معه صاحب جاي معه من م ك ة طلع م ع ه الاثنين مشيين مع بعض فبيقول له أ ن ا وصاحبي قالوا لا ا ل أ م ر اليك لوحدك ن ا ن ا عن قتلك لوحدك اما صاحبك مش معانا في ا ل ش غ ل ة بتاعتنا ا ن ظ ا لاصحاب ل النبي صلى الله عليه وسلم ليس عندهم هواده في الله تعالى مش ي ق و ل أ ن تصاحب زي بعض و خليك معاه لا احنا معدنات زي بعض و ك ل ا م ده باهديه ل س ي ا س ة المسلمين اليوم مفيش ح ا ج ة اسمها زي بعض الحق حق ليحق الحق ي و ط ن الباطل ولو كره ا ل م ج ي م و ن شوف مطالع ا ل أ م ث ا ل تقول ايه كل اللي مطلوب يحقق حقه ويطلبها كل اللي انت شايفه ده مطالع في ا ذ ر واحد و ع ي ه ا ما لكم هدف من هذه ا ل م س أ ل ة ويسالك عن ا ل أ م ث ا ل كل ا ل أ م ث ا ل الله والرسول اختلفوا في ا ل أ م ث ا ل قال لهم وانتوا جينا شو ت ا خ و ا فلوس كل اطلاعكم من هذه ا ل م س ا ل ة ل إ ح ق ا ق الحق و ي ف ط ا ل الباطل أ ي مسؤول مسلم في موقع من المواقع كل هدفه أ ن يحق الحق و ي ب ط ل الباطل دي م س ؤ و ل ي ت ه وهو مسؤول عند الله تعالى عن هذه ا ل م س ا ل ة ولكن ل ا ن س ا ن لا ي ت س ن م ق م ة ا ل س ل ط ة إ ل ا بعلم إ م ا م المسلمين دائما هو عالمهم إ م ا م ه م لا يتصرف من أ ف ك ا ر ه لا يتصرف مع ا ل ق ر آ ن كما قلت إ ن كنت تابع لمحمد فافعل كفايه لمحمد و إ ن تطيعوه تهتدوا ان اردت ا ل ه د ا ي ة فاطيع هذا الرجل الذي كان ا ل ق ر آ ن خلقه و ا ل ق ر آ ن يقول الله فيه في س و ر ة ا ل إ س ر ا ء إ ن هذا ا ل ق ر آ ن يهدي للتي هي أقوى ما يمنعك أن تسير م أن الذي ي ما ا ل في قلبك و يمنعك أ ن تسير في التي هي أ ق و ى إ ي ه المانع ما الذي يمنعك من ذلك نفاق طلق هذا ن ف ا ق نفس دواره عواره امشي مع نصوص الكتاب إ ن ر ب ر ط ب تكون م س ل م ا لا تترك شيئا أ ف ت ه من و ن ببعض الكتاب و ت ك ف ر و ن ببعض كدوا كله و ك ي ت ت ي بكل ياتي بكل ه ي ت ت ي بكل ل أ ن ا ل إ س ل ا م لا ي تجزا و ع ي ض ا ا لا أ خ ل ق لا ت ت ج ز أ او ا ل ل ه ي تجزا ق ج ا ل رجل د م ع ي ق ا ل و لا لا ق ا ل له لا ق ا ل و يجالا فقام المجابر ا ل ب ل و وقتلهما جميعا ورحك للنبي صلى الله عليه وسلم ا ل ق ص ة فوافقه احنا المساله عندنا هو واحد نوفي له ل ي د ه التي له علينا غير ذلك الباقف عند, هذه عند هذا الحد حسيف بن اليمن و ا ب و ح س ي ف في اثناء م ع ر ك ة بدر وقادم ه ا ج ر للنبي صلى الله عليه وسلم من ا ل م د ي ن ة وهو داخل على ا ل م د ي ن ة طبعا بدر في بعد مائه وخمسين كيلو من ا ل م د ي ن ة كمين ابو جهل وقف كمين واجب انت ا م ي ن حزيفه رايح فين قال و ا رايح ا ل م د ي ن ة قال و ا لا انت جيت حارب مع محمد قال و ا والله من اجيه حارب معاه انا ب ق س م لك بالله انا ج ا ي منهاج ا ل م د ي ن ة قال تدينا ا ل م و ا س ي ق انك متحاربش معاه قال له اديك ا ل م و ا س ي ق و ب ر ج ع ك ل أ و ل م ح ا ض ر ة بقى المواسيق ديه شيكات على بياض و ص ل على بياض ايه المواسيق اللي خدت عليها معندهمش الكلام الهائل ده الرجل بيتربط من لسانه اذا ق ا ل ف ا ع ه هي كلمه خلاص هي كلمه فقط ايه اللي جرالنا كل ما تفسد ا ل أ و ر ا ق كل ما تلاقي ا ل ش ن ط ة مليانه اوراق كل ما ا ل أ خ ل ا ق بتفسد كل ما تلاقي ا ل د و ل ة ب ت ن ا ل أ ورا ق و ر ج على ده و ر ج على ده و ر ج على دا. إيه ده ايه د ا ايه د ا لان ما فيش امان تخلينا عن اخلاق ا ل ن ب و ة عن الصدق عن الامان كل شيء لما فيش وراه س ل ط ة لا يسير ولا يمشي ويتحرك قالوا يا ج م ا ع ة انا راح ا ل م د ي ن ة فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما س ب و ه م الكريم ا يقولوا يا رسول الله لقد أ خ ذ و ا علينا العهد الا نقاتل معك يعني إ ح ن ا مش هنقتل ليس لشيء ولكن هم اخذوا علينا العهد اسمع الكلام الجميل قال وفوا لهم عهدهم ونستعين الله ع ل ي ه ت ف ض ل ا ل و ف ا ء بالعهد واوفوا بالعقود والعقود ليست هي المواثيق كل عقد بينك وبين الله تعالى وبينك وبين البشر لابد ان توفي به ودا أ م ر في مطالع س و ر ة ا ل م ا ئ د ة و أ و ف و ا بالعقود أ و ل الكلام امرت بالوفاء بالعقود عقد بينك وبين الله تعالى لابد أ ن توفيه وتقول الله أ ك ب ر بصلي يبقى تصلي يا ادمغك ا ما يوفيش مده ما وفيتش بالعقود انت معانا في السرقه عقدت ا ل م ي ة معانا على الصلاه ودماغك مش معانا يبدأ لما توفي بالعقود عمال بتصوم ه ب ت غ ت ا ب ه وتنم وتكذب ب يبقى ما وفتش بالعقود الايه ش ا م ل ة واتفكر بوفاه بالعقود يعني معانا كنتراته ا ل م ر ا ث ي ق اللي بالكتابه لا ده, ده جزء من الاجزاء وده فعلا م ر يقتل ا ل و ج و د كل عقد عقدته في دين الله تعالى لابد ان توفي د ي ن ه قال وفوا اليهم عهدهم ونستعينوا لله عليهم وهذا ق م ة ا ل أ خ ل ا ق ا ل ع ا ل ي ة في الوفاء بالوعد والوفاء بالعهد و د والوفاء ا ل ب ع منه صلى الله عليه وسلم ولا تعليم لنا وعلم, وعلم, وعلم رجاله كلهم ذلك حتى يكون بهذا المستوى العالي في بعض الغزوات والنبي راجع فقبل ه أ ع ر ا ب ي معجنا بين جملك قال بكلام قال ب و س ق من تمر ا ل ع ج و ة قال ماشي هتسلمني ا ل ب ض ا ع ة هناك و س ل م ك البتاعه واحنا في البلد أ ن ا عندي في البيت و س ق طمر لما تروح اديك ا ل و س ق الطمر فجاء ا ل ع ر ا ب ي ب ج ا ى بالجامعه قدام الجامع والجامع طبعا كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم فيه يقول هذا جمله ف أ ي ن التمر قال ياعرابي أ دخلت البيت فما وجدت هذا ا ل و س ق من التمر قال وا غدره وا غدره وا غدره الصحابه ا ك ت ع ا ر ج ب ت يا مجرم النبي غادر ا لكل ن ب ي غادر ل غادر لواء يوم ا ل ق ي ا م ة ي غ ر ف عند ع س ت ه ذا الوفاء غير الغدر والغدر ص ف ة ز م ي ل ة من أ ق ب ح الصفات طبعا غير ا ل أ ع ر ا ض م ا ب يستوعب ش فتقول واه غدره يعني تضحكت علي يا ك ن ولم ا درجت اشترطت ع ي هذا الشرط ل و توفيني عليه قال له يا اعراض افه وطبعا اعراض يعني ي قليل فه كرر عليه ثلاثه انا قلت لك الدين الجمل وهديك وسكه ت م ن والمسك ا ل ت م ر عندي في البيت لما رجعنا بعد مشورنا من السفر ل م اجده فلو انتظرتنا أ ع ط ي ن ا ه قال واخد راه تاني الصحابه عاوزين ش م و ا و ل و ا اتعرفوا اجيت الادب دي النبي صلى الله عليه وسلم الادب هذه ك ل م ة تقل محمد صلى الله عليه وسلم ا غ ف البشر النبي مازال برضو حليم عليه عاوز يفهمه ا هو عاوز يدخل دماغه من أ ي جههه مش عارف انسان ما تعلمشي ء مش فاهم مسالك ا ل ع ل ة و مسالك الكلام ق ا ل و ا يا أ ع ر ا ب ي بفهمني تاني صح تاني وقع قال و ا طيب طيب انا ف ه م ن ك ما تفهمش فهمنا من م ر ة ثلثه لدماغك يعني ايه في أ ك س د ه خلاص اعراض أ ن ت م لديهم ل أ ج د ر الا يعلموا حدود ما أ ن ز ل الله على رسولك انتم ن لديهم قالوا بل قولوا أ س ل م ن ا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وهو ده صوت الحجرات أ ن ت ما فيكش خلاص عرفناك فندى الواحد من رجالته قال و ا تعال ى يا فلان اذهب الى خ و ي ل ة بنت حكيم فقل لها لعندك من وسكه امر حتى إ ذ ا جاء اليسار نعطيك إ ي ا ه فقالت نعم عندي نعم عندي إذا النبي صلى الله عليه وسلم لو طلب يعني لو طلب عيون أصحابه وثاء الله طبعا باجا طالب العلم اللي فاهن كلام الشيخ شوف شوف وسلم لو لو عيون يعطونه ودرس وسلم مستوى صلى عليه طلب طلب لأن كله صلى عليه بيجعل يعني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 قال لو جزاك الله خيرا لقد أ ع ط ي ت ووفيت وطيبت قال و ان قال إ من خير عباد الله تعالى الموفون المطيبون يعني مش ب ي و ف ي بس يعني ب يوفي ويشبعك ب يعني, يعني يرضيك ع ن ي ب ب ي د ك اللي انت عاوزه ما يفهمش ر ك ما, ما يعني ف ه م ش هكذا ي انت لما توقف في و ل ي م ة فيها ناس مثقفين وناس ب د و يعني اتوصى بالبدوي انها يقول لك شوف بيد الملتحي ا و م د ا ش لده هيفضحه ده, ده م ا يستوعب ش انت تركز على البدو ه ن ر ض ي ه ونعرف ن ر ض ي ه م حتى بالكلام هنقوله هتاخد حسنات هيرضى بالحسنات راضي هو عاوزها لكن ده مش عاوز حسنات عاوز منادات فده مش هينفع معاه ليه الكلام الطيب مش هينفع معاه فلكل كل كلام م د ا ر ي عشان ن ي ع تبقى كيف كان يعامل نبي والناس ه ذ ا المستوى ل ت ع ل م فن هذا, يعني هذا التعامل معه مع الناس كما ف علمنا صلى الله عليه وسلم وفاؤه لامراته كم واحد منا ن امراته ماتت وافتكرها افتكرها بلاش ماتت حيا و ع ا و س ه ا توت بلاش ماتت يا شفت النبي صلى الله عليه وسلم وفاه ل خ د ي ج ة رضي الله ت عنها ا ل ى ع وفاء عجيب كلما ذ ك ر ت يهتز قلبه يهتز لانه كان ص ا د ق في التعامل ي ت ع الناس م م بصدق ب ي ت ع ا م ل مع م ر ت ه بصدق لو اعطيت الصدق لحصلت الصدق وكانت ع ي ش ة تغير وتغار عليه قد م ا ر ت على م ر ا ه م ث ل ما غبت على خ د ي ج ة ولم اراها لان خ د ي ج ة ماتت قبل م ا ت د و ل د ع ي ش فكلما ذ ب ح شاه أبدأ خذوا ة مات ما منه خلاص خلصنا خ هذا في أ ص د ق ا ء وصواحب خديجه ة أ ص ح ا ب اي كمان ع ن كان ي يذبح الشاه وفاه ز على أصدقائها أي ابوك مات بس كان له صاحب لما تركت هذا الصحب هذا الصحب بقي ابوها صاحب أ ب و ه وانتهى الموضوع يا رجل ي يا رجل اتعلم رجل ا م ن محمد الوثائق صلى الله عليه وسلم كان يذبح الشاه و ي و ز ع ه على صواحب واصدقاء خ د ي ج ة خديجة, خديجة. و ذ ك ت ع ي ش ه تتلمذ ايضا وطبعا دي م ا ش ي زي بعض ووزع ب س ي ط الشاه جاءت م ر ة هاله بنت خ و ي د اخت خ د ي ج ة فالنبي سمع صوتها من بره هو نفس صوت خ د ي ج ة ف أ و ل ما سمع كانه ارتاحه لهذا الصوت اللهم خ ا ه ا له فدخلت هذا قالت فغرته ي ا ل غ ي ر ة بقى على يعني يعني خديجه ة وبعضها لكن حتى ت خ لكن حتى اختها, أختها مشاعرك بتتجه الى خ د ي ج ة حتى عن طريق اختها قالت هل كانت الا عجوز شتقاء الحمراء الشقين أ د ل ك الله و خير منها ما ت ت ك ل م حلو ع ش ا ن تاخذ كلام حلو ستتكلم وحش ه ت ا خ ذ كلام وحش م ا تزعلش انت اللي بدا لان البادي هو ا ل ظالم يعني كلما ب د أ ت اظلم يبقى اطمئنها تاخذ اظلم لكن لو ب د أ ت بخير كلما ياتي بسرعه خديه كان ب يتكلم ه ي ت وهو ب يسكت لكن المراه بقى ابدلك الله خيرا منها قال والله ما ابدلني خيرا منها م ا ب دا لني انت م هتزعلي على اخر كده هتزعلي على اخر ما ابدلني خيرا منها واني رزقت حبها خلي الغيظ ياخذ راحته خلي ا ل غ ي ياخذ ا واني رزقت حبها يعني الكلام د ه ماسمعوش تاني يعني يعني الكلام ده لا أ س م ع ه م ر ة ث ا ن ي ة خلاص أ ن ا ر ا ل ب ز ق ماذا أ س م ع لا ع م ل ك ذلك انظر لهذا الوثائق العجيب من ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم وماتت وسنين ط و ي ل ة يعيش ولم يتزوج عليها بعد ماتت بسنين تزوج ما تعدد عليها قط بعدها بدا مدى التعداد ودل على قدرها وعلى قيمتها عنده صلى الله عليه واله وسلم في م ع ر ك ة بدر ا س ر العاصب من الربيع د ه زوج زينب بنت محمد وكان جاي مقاتل وقع في ا ل أ س ر ف أ ه ل م ك ة كل واحد بقى ليبعت فلوس وبيبعت حاجات عشان يفضل ا س ر ة زينب بنت نسال ما معهاش حاجات ببعت ا ل أ س ر ه عاوزين من كل اسير الف دينار ويعلم عشره, رجال الكتاب, يعلم عشرة الكتاب ما معايش دينار ألف ولكن كل ما تملكه القلاده ا ل س ي ر ة ا ل ل ي تزوجت بها ودخلت بيها على ا ل ع ص ف م ن ا ل ر ض ي ع ا ل ق ل ا د دي ك ا ن بتاعت خ د ي ج ة بنت خويلد ا ل ت تزوجت بها النبي صلى الله عليه وسلم يعني دي النبي كويس. اول ل ل النبي ق ا عرفها ة دي ك ي س أ و ما ش ا ف القلاده اهتز قلبه صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله هذه زينب أ ر س ل ت قلاده ليس معها مال ب لا ل املك الا هذه واطلقوا اسيري لما راها النبي صلى الله عليه وسلم اهتز القلادة اللي كانت في صدر خديجة صوت تهدد لها فقال إ م ر أ ي ت م ن ت ط ل ق لها ا س ي ر ه ا و ت ر ج ع لها قلادتها فافعلوا فاطلقوا الاثير وارجعوا لها ا ل ق ل ا د ة لخديجة رضي الله تعالى رضي عنها كلام لا ينتهي والله يا رجال والله لا ينتهي. كان ل م النعمان بن المنذر له يومان يوم نحس ويوم سعاد يعني ايه يوم نحس يوم سو يعني اذا اول ما يطلع من بيته في يوم السو اللي يقابله يقتله هو يوم نحس خصك كده ايه اللي خليك تطلع يوم س ع ا د ة اول واحد يغنيه ويديله و ي ه ي س ه اتفق في هذه ا ل ق ص ة التي ادعوها ت ب ر ي في التاريخ رجل من طائي يعني جعان وياله جعانين فطلع يلتمس ل أ و ل ا د ه اي شيء ي ك ل و ه او يشربوه خرج هذا الطائي وكان اولاده وصبيان في ح ا ل ة جوع يبحث عن شيء فصادف خروجه خروج ه خروج المؤمن بن المنذر في يوم نحسه أ و يوم ش و ن فقال أيها ا لقد م ل ل ك جئت من ط ي أ ب ح ث ل أ و ل ا د ي عن قوت كاد الجوع يقتله فصادفني هذا اليوم الذي أ ن ت فيه هل ت أ ذ ن لي أ ن أ ذ ه ب ل أ و ل ا د ي و ر ت ب حاله م ثم اتيك تفعل ما قررته قال لابد ان يضمنك رجل من رجالي من ا ل ح ا ش ي ة الموجوده ة ي طبعا القصه تبين لك حال ا ل ج ا ه ل ي ة لما انسان يحكم العالم بدماغه قرر ايامه يبقى يومين يوم نحس ويوم س ع ا د يوم ما فيش عدل يعني يوم يعطي فيه اللي قبله ويوم يقتل فيه اللي قبله طبعا ما فيش قانون سماوي ولا قانون اداري ولا أ ي قانون هو حاجه ة ك من دماغه, حاجة من دماغه حتى اشتهر هذا عنده وعنهم قالوا لا انت, انت تشوف واحد ي ض م ن ه كان نديم الملك وجليسه و ز ي ر ه اسمه شريك فالطاقه تورط بابلاده ب ع ي د ة و م ش عارف ح د في البلد ي فغضب ا ل ينظر في ا ل ح ا ش ي ة لحد ما ع ج ب ه وشه واحد كده قدامه قال له هذا اضمني يا اخي خلي عندك مروءه واضمني مروءه فقال ايها الملك رغم اضمنه ما مقتر اخراز بقى حتى لو قتل الرجل م ر و ة بقولك اخلاق العرب اخلاق غ ر ي ب ة و ع ج ي ب ة احنا بيننا وبينها مسافات ومفاوز إحنا ك م ا ق ا ل ا ل ش ه لن ي ك ل غ ن ا ك و ن لكي يكون ض ح ا ي ك ن لكي يكون لكي ي ح ن ا ف ي ه ا و ن لكي يكون لكي ي ك ن لكي يكون لكي يكون لكي ي ك لكي يكون لكي ي ب و ن لكي يكون لكي ي ك و لكي ي ك و لكي يكون لكي يكون لكي ي و ن لكي ي ك و لكي ك و ن لكي يكون لكي ي ك ي يكون لكي يكون لكي يكون لكي يكون لكي يكون لكي ي و ن لكي يكون ل ي يكون لكي يكون لكيكون لكيكون لكي يكون ل ك ي ك ن ل ك ي و ن ل ك ي و ن لكي ي ك و لكيكون ل ك ي ك و ل ك ي ك و ل ك ي ك و ل ك ي ك و ك ي كما ق ل تفيدنا ر بجلوس م هؤلاء الناس ولكننا نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ض ر ب ن ا ه م مات قال مهلا يا ا ب ن أخي لو نحن ن ك ن نحن نحن ن م ل ن ح ت ق ر ن نحن نحن نحن ن ك ع ن أبو ج ن نحن ح ت نحن ف س ك نحن ت مسلم المروة ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن خ و ة و ح ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ه ن نحن نحن كل اللي في العرب ا ل ش ر ن ل ك ن أخلاقك نحن نحن نحن نحن الرجولة مستوى عجيب ولكن ي ق ل ت لك المسلمين ي ق و ا م ا ل ل ي ن يقولون ا المسلمين ي ق ل و ان ا ل م ا ل م ي ن ي ق و ل و ان المسلمين ي و ل و ان المسلمين ي ل و ا ل م س ل م ي ي و ن ان المسلمين ي و ن ان المسلمين يقولون ان المسلمين يقولون ان ا ل م ل م ي ن ي ل و ن ان ا ل م س ل ي ن يقولون ان المسلمين يقولون ان المسلمين ي ب و و ن ان ا ل م س ل م ن يقولون ان ا ل م ل م ي ن ي ق ن ا ل م س ل م ي ن ي ق ل و ن ان ا م س ل م ي ن ي ق و ن ان المسلمين يقولون ا ذ المسلمين يقولون ان ا ل م س م ي ن ي ق و ل ان ل م إ ل م ي ن ي ق و ل ن ان ل م س م ي ن ي ق و ان المسلمين يقولون ان ا م س ل م ي ن ي و ل و ن م ن المسلمين يقولون ان ا ل م المطعم ابن عدي لما دخل النبي في الطائف ورجع قالوا لي انت طلعت ي ب ق ى ما ت ش ر ا ج ب يقول حد من الكبار يجيرني اخش في جواره م ك ة تاني ي ق و ل و ا لي يا ترى ما خرجت ما تشراجع تاني فقام المطعم ابن عدي قال محمد في جواري ودخل في جوار المطعم ابن عدي والمطعم ابن عدي قتل في ب د وعند ا ل ا س ر ة لما جوا في ا ل ا س ر ة ي ح ك ي ن ا فيهم قال والله لو كان المطعم حين و س أ ل ن ي في هؤلاء النجمه ل ا ع ط ي ت ه م إ ي ا ه وفاءا له بيوم الطائف. له ط ا وفاء ئ ف ل بيوم الطائف ب يعلمنا الوفاء حتى و إ ن كان كافرا أ خ ل ا ق لو ا ن ض ح ر ت فينا هذه ا ل أ خ ل ا ق ل ض ا ع ت ا ل أ م ة تمر بتلاقي التلميذ بيشتم الاستاذ الطالب بيشتم الشيخ بلل ي نجمك ي من النار ل ل ج ن ة يسويده واحد ن ج ل ك من نور ا ل ج ن ة كنت امضت زي ا ل ن س و ا ت بقيت ر ا ج ج ا ب ل ك رجلتك اللي كانت ضيعه يسويده و ن رجعلك رجلتك على الاقل يعني اضعف اليمن ا رجعلك رجلتك ل ك ا ت م ف ق و د ة شوف الوفاء لكافر ايها الكافر فشريك ا قال أ ن ان إ لم ي أ ت ي فاقتلني م ك ا ن ده مستشار الملك ده ملوك إ ي ه المعثينا دي مستشاره ده بيفكرنا بجليس الملك في ق ص ة الخدود لما امن شقب المنشار برضه زيه ما فيش ف ا ي د ة يعني يعني أ ن ت رئيس و ز ا ر ة أ و ن ا ي ب رئيس ج م ه و ر ي ة ما فيش ف ا ي د ة إ ذ ا خالف انت ميت ميت هو كده م ع ن د م ش ديانه ا ل س ي ا س ة ا ل م ك ي ا ف ي ل ي ه ا ل غ ا ي ة تبرر ا ل و س ي ل ة معندناش ا ف ا ي د ة اخطات في نور خنت النظام يبقى تضيع ك ش بقى فرس و م ك ي ا ف ي ل ي و ا ل س ي ا س ة ا ل ن ز ق ة اللي هو قتل نصف الشعب جائز في ا لاحياء النظام ما هوكد بيعملوا, بيعملوا وخلف يموت ب ي عشرات ب ا ل م ئ ة ا ل أ ن و ف ماتوا في الثلاثين سنه على انك كنت رجل بتخاف بتبث ت جلدك ولله بترتعش فمحدش عندك مات منهم لكن ك ث ي ه د ي ا ا ت قويه ة ك بصوتها عالي كانت بيموت منها ناس انت حالك الواقع اللي كان في بلدك ما يخلاش حد يموت فيموت ازاي وهو يخاف ي ب غ ط ى بالجبن والكوف نياه ا ل و ل و ف م ا ن م ش اي قيل حتى و ن ا وزير فذهب الطائي الى بلاده رتب احواله وقال لي ياولاد يا أ ن ا مش راجع ب ق ج ى ثاني سلام عليكم ل أ ن احنا زرعنا في يوم النحس بتاع صاحبنا ده وطبعا ده هيموتني لا م ه ا ل فابن عمري المنظر يقول ي شريك يا شريك صدر النهار مضى ما هو حدنا المغرب النظر بتاعنا عند المغرب قال له الظهر ع د والظهر عدت س ا ح ت ي ن العصر جاي قال له أ ي ه ا الملك ي ع ن انت ش ا و ف الطريق يمكنك يكون جيبسك فان لم ي أ ت ف أ ن ا ه س ل م لك نفسك انت مستشره ا الناس ظلمه لا يقولون إ ن س ا ن إ ل ا و ل د ي ما دامش غير مصلحته فقط اوعى ت ف ق ن ا تخدم النظام يقول انهاكت م س ا ق ه واحد م ن أ ر ك ا ن لا والله لا والله والله لو غلط أ ي غ ل ط ة يبقى هتروح في الستين ده معندهمش ا ي ء كبير وصغير ل أ ن ما فيش دين ولا ع ص ي ة الدين ا ل ل ي م و و ج د ا س م ه د ي ن ا ل م ص ل ح ة دين, دين المنفعه عرس طول ما انت عايش معنا في دين المنفعه يبقى على عرسنا م ف و د غيرت دين المنفعه يبقى ه تموت ه ت س ت و ك ت س ت ا س دي ح ي ا ة العلمانيه ة ك د شوية الشمس ب د أ ت ت م ل ل ا ل ا س ف ر ا ر ووش ش ر ي ك به م ل ل ا ل ا س ف ر ا ر مع الشمس سيموت ب الراجل قال له امهر يا شريك ويجع في ا ل ا ق و ه عشان ب خ ط ر السيف ياخذ راسه ف و ق ب بصقل ا ايها الملك ارى شخص يجري في على الطريق انتظر حتى ياتي نستنى ش و ي ة الدقائق دول نعيشهم لحد ما يجي اللي ب ي ج ي له و ا ل ر ج ل ب يجري ع ل ى اخره باقصى س ر ع ة له حد ما جرب مرمي النظر قال هو الطائل جاء الطائي بدا أ م يرد في وش شريك تاني و ب د أ ا ن ع م ا ن بن م ن د ر يتزلزل تتزلزل اركانه دا الراجل جاي يموت وعارف ا ن م ح ك و م عليه بالاعدام ح د ما وصل هانذا يا جلاله الملك انا وصلت ونكس راسه الملك قال جئت لتموت قال وما ذنب هذا حتى لا يقول الناس انتهى الوفاء م ا عدش في الدنيا وفاء ب يقول له انت يا شريك ضممتوا ليه قال حتى لا يقول الناس انتهت المروءه ة ما عدت ف ي في الدنيا مروءة قال وانا عفوت عنكم حتى لا يقول الناس انتهى العفو. العفو اخلاق العفو رفيع وذا جزاي الوفاء رجل و ث ا ء فكم من ج ز ا ء ه ان يكون هذا الذي تراه والذي تسمعه و ل ي م س ا ل ة يعني سبحان الله في قبيله اغلب ا ل ع ر ب ي ة ا ل ح ا ر س ا بن ع ب ا د ب قائد ا ل ق ب ي ل ة وكان ب يحارب قبيله بكر وكان قيدها ا ل م ه ل ه ا ا بن ر ب ي ع ة والحرب د ا ي ر ة وقضايا العرب كانت م ط ح ن ة قتال م ط ح ن ة طبعا مكنش فيه زواجات سفر ولا برتجات ش خ ص ي ة محدش ا يروح مين د ه ومين د ه الاشخاص مش معروفين ف م ه ل ه ا بن ر ب ي ع ة قتل ابن ا ل ح ا ر س ا بن ع ب ا د وقع في الحرب قتله وابنه الوحيد فغلى مردر الدم في صدري جيت لابني فين الرجل د ه ومين د ه انتهت ا ل م ع ر ك ة ووقع م ه ا ل ه لابن ر ب ي ع ة في الاسر في يد ا ل ح ا ر س ابن عواه وهو مش عارفه غلب وانتصر بس ع ا و ز ي ه ا خ ط ا ر ا ب ن ه دمه بيهن من ا ب ن ه ب يقول له ايها المرض لو دللتني على مهله المهله ا صراحة كان لبالك ب ربيعة ن بيقول لي مين؟ للمهله. بيقول لو دلال تاني على الابن لأطلقته ده ي ن ل ل م ب ي ق و لابن لو ل د ل تاني ربيعه لاطلقت ص ر ا ح ة قال لك العهد الرجال اتربط من لسانها、هو. شوف الدرس كله الرجل اتربط من اين لا شيكاته ولا ك م ب ي ا ل ا ت ه اعرفت ان ا ي مجتمع ضارب مجتمع لا يصلح ان ي ن ه ب بحضاره وموتش ل أ ن الكلمه ي ك ل م ة كلمة, كلمة و ا ح د ة تصنع بها المعجزات ت ق د ر ت ب ي ع على كلمة و تزوج على ك ل م ة تصالح على ك ل م ة لكن المجتمع راق خال الرجل يروح يفاوض عداوه و ق ص ة رستم و ك س ر ة ورجاله سعد م ش ه و ر ة م ع ر و ف ة آ خ ر واحد فيهم ب ي ق و ل له خلي بالك ب ع ت ن ا لك ثلاثين واحد ولن أ ن ه ل ك إ ل ا ثلاثه فضلك ثلاثه ايام قال له بعد ث ل ا ث ة بس قال له انت القائد بصحهم رستم فكرت الليل د ر عيش ا ل أ ر ك ا ب طالما قال له ما لشت لك ثلاثه ايام بس أ ن ه ل ك ثلاثه ايام لذا ا تبقى أنت بقى وكانت يعني تجيش ف ا ي س ا ل جيش ق ا ن س الرئيس تحهم ق ا ل و ا لا ق ا لدينا و ا لا د نعسين ا ا وحنا إ مرتبين ع محمد صلى الله عليه وسلم احنا عارفين محمد ب أ م و ر ا ل ي ه متى ا ي ش ع د و ك غ ا ر ت ل ت ي اسال بغى وزير ا ل حريه التعليم ليه ثلاث ا يا مولاني يسال ف ر ي ق أ س ا ل رئيس الدوله ة ل ي ث لتلتيان الي ل ي جاوب ه ن خ ل ي ه م وزير ملاحيه الي عرفي ج ا ب هذا ص ر وده كلام من في الكتب, أنا من ده أنا من الكتب. ده أنا ده فن السياسه لكي ياتي من ا ل ق ر س ي ة امداد وتموين من فارس لو أنا اعمله ا ك ت ر من ث ل ا ث ة ايام ب سيجيب قوات كثيفه ومعدات ا ك ت ر ي ب ومات لقواته انه انا ثلاثة بقى بجيبه هحارب ايام يعني حارب الموجود فقط بس لانه موجود بس أ ق ض ي عليه وكل ما مدد ا جي لي م من جوه أ ق ض ي عليه لكن لامهله وقتا طويلا ليكثف قواته ورجاله فيقوى عليه م ا تدرون أ ك ث ر من ثلاث ايام لا تدرون ف ر ص ة ط و ي ل ة يكثف قواته ورجاله ومعداته و إ ل ا إذا إ ح ن لا نعيش لان زوم و ل ش السنه ه نحنا ش ل قبل اننا مش فاهمينها اصلا ك ل ن د ب نجراه وندرسه ب في المساجد وكانه ده كلام و ط ل ح في الهواء وفي الاثير وانتهى الموضوع نلف انه بيدي قرار يشوف ا ل ح ك م ة من وراه ايه وده جندي من الجنود ب ي ق و ل و مش هنملها غير ث ل ا ث ة بس ج ا ل و ا ب س ج ا ل ا بعدين السيوف على ر أ س ك يعني الدببه مش هاتلحق د مش هل تجي لا ده ث ل التلات ايام ر ر ة ب ض مش لاحقه ي ج ي لا ابدا لابد ان تفاجئ عدوه مستوي عادي نجرب ن فيه مش هنقول زي العربي واخا ر ا ه كل ما يفهمهم ما بفهمش ما دي مساله يعني خ ط ي ر ة جدا اذا الرجل اعطى عفو فمهلهل ع... دلني و على مهلهل ق ا ل و ا لك عهد الله ق ا ل و ا لك ذلك قال انا مهلهل بن ر ب ي ع الله الله م الله الله ا ل ل ي الله الله ا ل ي ك ك م ا ن ه ا ل ي ه الله الله الله و الله الله الله ر ونص الله الله الله ا ل ر ج الله ع ا ا ل ر ج الله ع الله الله ا ل ر ج ا ع ل ل في ك ل ح ا ج ة ر ج ا في و ق و د ه و ر ج ا في ش ر و ط ه و ر ج ه في ح ي ا ت ه الله ا ل ر ج ا ع ل ل ح ق ه ا معنى ك ل م ة امور رجال ل رجال و, و ل ا لا لا د ه كانت ك ل م ة واتغير في الهواء وتلزق وانت كتبت عليها م و ا ص ي والرجل طبعا جلده الدم هيطلع منه غيز يعني ب ي غيز ابنه قتل ابنه وغيز انه مثل غريب وما يعرفوش قال انا مهلهل ابن ربيعه فجز ر أ س ه وحلق ر أ س ه يعني اهانه يعني واطلق صراحه وفاء نادر وفاء عجيب وده قبل ا ل إ س ل ا م م ا يعرفوش إ س ل ا م ولكن ده عرب ده عرب يعني مستواه يعني لا يفك وفاءه ابدا ولا يغدر به على ا ل إ ط ل ا ق على ا ل إ ط ل ا ق ما م س ت ح ي ل نشاوا على هذه ا ل ن ش أ ه النبي صلى الله عليه وسلم في م ك ة قبل ا ل ه ج ر ة نفسه يدخل الكعب وعثمان بن طلحه لم ا ا ا ف ت ح بن ش يكن قال له ت يدخل الجهليه ة كانت ويقول ا ا انها ب مكفول والمفتاح مع م ا ع ث بن عثمان دخلني طلحة يا ج و ق ل له لا أنت منتج داخل و الجهليه ن ت ا أنا يعني قرشي ولكن يقول عبد مناف أساس صلب البلد ا ل ا ا تجدار ضايا من بنجد ق لك ان اسمع ث س يكون أ ت ي ي م ا ي ك و هذا المفتاح ف ي يدي هيجي يوم ي ا ع ث من ا ده ا م ل بالك م ا ت ا ل قالوا ن ب و ة يا عثمان سيئا أ ت ي ي و ي ك و ن ه ذ المفتاح ا ف ي يدي وأضعه حيث شاء الله الله ما ن ق و ل حيث اشاء ايه الادب العالي ده الادب وعضعه ا و حيث شاء الله حسب ما اشاء الله تعالى فين بقى لما جينا يوم الفتح والمفتاح جينا النبي بن يعطينا انا بقى بقى عبدالي لما سلم جالوا علي يقولوا المفتاح المفتاح يوم سعى يطلعهم طلحة شيبة قال خذه خ ا ل د ة ث ا ل د ة لا ينزعها منكم الا ظالم فاخد بقى ط ل ح المفتاح فتره ر ح ا ن ف سيتنزع منه قال ايه قال نعم قال أ ذ ك ر ك بيوم أ ن قلت لك سيكون هذا المفتاح في يدي واضعه حيث ا ش ا م ا ه قال أ ذ ك ر ذلك أ ن ا فاكر اليوم ده مش ن س ي ه أ ن ظ م الوفاء والبر فبيقول له لو أ ن ت ستنزع المفتاح مني يبقى ذله قريش قال بل هو يوم عز قريش وانتصارها ي و من عز قريش و ا ت ص اخلاقنا ر ه ا إذا يبقى من أ الوفاء من أخلاقنا ل ا و في ا ء ف فتنه ة ابن الأشعس النموذج د خ ل ابن ص أواصل لأن عندي من ع فوق ت و ا تهريد ت ف ة ا ب ن ا ل أ ش ع ث خرج منها رجل س م ر ا د ا س بن ا د ي ة خرجوا على الحكي ي و ي خ ر ج ا ل م د ا خ ل ة ي ق و ل لك دول خ و ا ر ج ويخرجون ا من امير المؤمنين أ م ي ر ا ل ن س و ء أ م ي ر المؤمنين أ م ي ر الزنا والفواحش أ م ي ر المؤمنين ما ل اللي هي الصباح التي نحن عليها لا فيها مكان يعوزوا ا ب ل ل ه ز ه ل سؤال كان سؤال فني رائع جدا والله كنت كنت عن وطبعا ا السواك ل ل تكلم ه كنت كنت عن بأثيره و اي شيء في ا م ا ط ة الاذى بيكون باليسار ف ب ق و ل السواك فاستاذ بيميني كان ب ي س ا ر ي ورد كان واعز كان امامه خطيب و ل س ه شاب صغير ويجاب ي د ت ل ع ل ي ه ه د ي ة قال ان كان ل ا م ا ط ة الاذى اتسوق ا بيساري اما ا كان لمطلق السواك اتسوق بيميني جيت كتاب مدي له وفي دور ا ل أ ي ا م وفي ش ت من الشيخ ا ل ل ي ا ا د ل ي ك ت ا ب ا ل ل ي ان د ا ل ح ي ة و ن ي ابو طمع ومؤمن وشفهم م ي ع ر ف و ن ان يكون الحديث الذي يمكن ا ف يكون الحديث الذي يمكن ان عارف الحديث ا ل ل ي يمكن ان يكون الحديث الذي يمكن ان يكون الحديث الذي يمكن ان ل يكون الحديث ا ل ى ي يمكن ان يكون الحديث بس كراجل عادل اول ما السجان يكفي الاوضه وللا كده بيفكرنا في ا م زمان ب ا ل ل ي ا م ا ل م ا ض ي ة ي ب د أ ا ل ق ر آ ن بقت فتح ك أ ن ه مفتوح قدام عينيه ما قراناش ا ل ق ر آ ن في السجن من صدرنا ك أ ن ه مفتوح امامك يا شاويش ا ل ك ع ب ة فين يقول لك انا مش عارف ما تصلي في اي ح ت ة يا ومش ا ل ق ر آ ن بيقول ف س م ه ادخل ف س م ه وجه الله حاضر, حاضر يا شاويش فجل الجدار متشال و ا ل ك ع ب ة قدام عينيه جزاك الله خيرا عشوهي خليك كده على طول اخليك على طول كده تعيش في... في طبقات السماء العليا في المستوى العالي في المعيه ا ا ل ل ي ة ا يحتاج بشر ل ا ل ولا لا ولا النمعية ل ل ناس ا ا شرب في ه ي ة الرجل بقى ي ع ت ش غ ا م ي طول الليل ب ي ص ل ي وطول النهار صايم الرجل السجان المكلف ب م ر ق ا ب ت ه معجب بهجد الرجل الحطو في س ج ن ي كان ي س أ ل و ن ي ك د ه ب ا ك س ل جزء من المشارفه لان ه ن ا ل ك ا م يقول لك ان هناك ا ل ا م يقول ل ان ه ن ا ي الكلام ي ق ل ل ان هناك الكلام ق و ل لك ا هناك ا ل ك ل م د ق و ل لك ان هناك ا ل ك ل ا يقول لك ان ه ن ا ل ي ز ي م ا ل لك ا هناك الكلام يقول ع ل ي هناك ل ك ل ا م يقول ك ان ي ع ن ي ا ل ر ا ع ي ا ل لك ب ر ف ن ا ك الكلام يقول لك ان ن ا ل ك ل م د ق و ل لك ان ه ن ا ل ي ز ي ة ان هناك ا ل ك ا م يقول ان هناك ا ل ك ا ي و ل لك ان هناك الكلام يقول لك ان ت ن ا ك الكلام ي و ل ل ان هناك ا ل ك ل ا يقول لك ان هناك الكلام ي فالرجل ا ل سجان قال له يا هديه أ ن ا س ي ب ك تروح بالليل بس ا تجيلي الفجر م ب ص و ط بعبادته ي ح ا ج ة على مستوى عالي يعني, يعني بيستغل وقته استغلال يعني في إ ط ا ع ة الله استغلال هاي قال ماشي له الرجل المغرب وراوه لأهله يروح يدم بياخد يباد بعض وروح في ديته والفجر ي ص ل الفجر ويجي على طول يخش السجن ك أ ن ه ما حدفش ح ا ج ة ح ص ل الامر ماشي عادي لحد ما في يوم من ا ل أ ي ا م واحد من اصدقاء مرداس بن ا د ي ة كان سهران مع عبدالله بن زياد وجابوا سره الخوارج اللي خرجوا على الحاكم قالوا انت فكرتين ان شاء الله الفجر ر ح اقتلهم اخلص منهم فصديق مرداس كان قاعد هو اللي بيتكلم معه قال الله يبقى الله يعوض على أ ب و بلال يبقى الفجر هيموت أ ب و بلال فبعتله في الدار قال له بقى اعهد يعني وصي اكتب وصيتك ل أ ن ك الفجر هتموت ابن زيد حالف هياكل خرج الصبح ج م ي ع ق ا ل و ا زي ب ا ض يفعل الله ما يشاء ش و ي ة والسجان جاله القرار جهز نفسك ل إ ع د ا م ا ل كل السجناء غدا قال ا ل ل ه بس د ا مرداس ده ن ا س ي ب ه في البيت ده تبقى لو عيله مرداس ومجاش يبقى مله ن هيقدم يبقى انا مكانه يا رب مرداس ما يعرفش الرجل غفل طول الليل وقف على حيره ل س ج ا ن يبص على السكه طول وقف غفير على السكه ش و ي ا لحد ما ج ي الوقت ب د ل من النهارده يبرق ويبص على السكه فلاجا مرداس جاي قال ده يبقى ما يعرفش الحمد لله ما يعرفش ف أ و ل ما دخل عليه مرداس سلم عليه يقول له يا مرداس هل علمت بقرار الامير قال نعم علمته ابلغني جليسه اللي كان معاه قال وجئت قال وجئت قال ما الذي جاء بك قال وما ذنبك م ايكون دنبك, ما دنبك. يكون قتلك انت جزاء م ر و ا ت ك لا والله لابد ان و ف ي لك يعني عارف ا ن ا يموت وطبعا ب يحافظ على السجان اهل النهاردة يقول لك يا عم بيه فيه يروح في روح وده يا ل ا ث ن ي ن روح بيه فيه م ا ك و ن زي بعض مش ده كلامنا بيه فيه روح لكن فين الوفاء فين اخلاق محمد صلى الله عليه وسلم اذا كنت تابع لمحمد لابد ان تتبع اخلاقه اخلاقه اللي بنت بها ا م ة خير ا م ة ا خ ر ج ت للناس كنتم خير ا م ة ا خ ر ج ت للناس وهذه ا ل خ ي ر ي ة في ا ل أ م ر من عرفه النهي عن م ن ك ر في اتباع أ ف ض ل ا ل أ خ ل ا ق لو تخلينا عن قلامه انثر من هذا البناء لحرمنا بناء أ م ة و ن ه ض ة إ س ل ا م ي ة ص ح ي ح ة تحكم العالم لابد أ ن تكتملوا اخلاقنا لابد ان تكون في غ ا ي ة الكمال والا ل ض ا ه منا كل شيء ل أ ن هذا معاقد العز أخلاقنا. في ديننا أ خ ل ا ق ن ا ما ا أمة فيش في ي ل د ن ا ورثت أ خ ل ا ق ك أ خ ل ا ق أ م ة محمد ما حصلش ما فيش نبي من ا ل أ ن ب ي ا ء جميعا مفهمش واحد وصى امته بمعالي, بمعالي الاخلاق كمحمد صلى الله عليه وسلم دا بلغ المنتهى بلغ المنتهى في وصيه الامه ب ن ك ا ر م ا ل أ خ ل ا ق قالوا ما جزاؤك قالوا طيب بدا بقى ابن زياد ع م ل إ ي ه هات فلان هات فلان هات فلان لحد ما د ي ه مرداس اللي ا ل له ان ب هذا ي المسك فامي فقال ي ه السجان له ا ل س ج ا ق ا لماذا السجان كان ز ئ ر لابن زياد يعني ز ئ ر ب و ا ي ه طلب العلم كان زوج حليم ز ئ ر عن النبي صلى الله عليه وسلم وصلت ا ل م ع ل و م ة ولسه يعني زوج مربعته اظن انا بغشش ي غ ش ش صوابه يعني <تصفيق> غشش مباح يعني كان زوج حليم ة ظيرا للنبي صلى الله عليه وسلم ا ل ظ ي ر هو زوج المرضع فكان ا ل س ج ا م ظيرا لعبدالله بن زياد يعني زوج المرضع ا ل ل ي ر ض ي ت ه يعني هو أ ب و أ ب و ا ل ل ب ن يعني أ و ه قال له امسك ده قال له لا ده صفته كذا وكذا وكذا ا ل ق ص ة بتحته وكذا, وكذا قال هكذا قال نعم قال ا د له براه اطلق ص ر ا ح ة اطلق ص ر ا ح ة مش ه ض ي ع ب ا ل أ خ ل ا ق ا ل إ س ل ا م ي ة إ ذ ا س م ن ت تفاقم ولكنها تفاقم ل ص د ن جاء ع ل ي ك بالصدق ن ه ا تفاقم ا ل ع ر عمر ق ا ل ك د ه إ ذ ا ك ن ت ف ا ل ص د ق ي ولكنها د ك في ا ه يا دعين ج د ع ي أجيك ن بن ي تفاقم ا ل ب ك ا ن ه ا ن تفاقم ولكنها خ ت ل فقال م ذ ه ي ف ا ط م ة ق ت أ م ه ا ن ي قال مرحبا بك يا ام هانئ بنت ابي طالب فدخلت فبعد أ ن اغتسل النبي وخرج قالت يزعم ابن أمي مين, ابن أمه؟ مين؟ اللي موجود. ابن طالب. يزعم ابن امي م انه ب أمي أ ن سيحفر ذمتي في فلان أ ج ا ر ت رجل أم ه ا ا ن أ ج رجل ت ر وقال له والله من اسيبه ل ذ مجرم حرب أ ن ا مش سيبه فراح تشتكي للمسلم قالت ز ع م أم ابن امي اني اجدتك لهم انه لن يجيره قال لقد اجرنا من اجرت يا امهان ي الله المؤمنون ت ت ك ا ف ى دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم ويجيروا اضعافهم على اقواه اي مسلم على وجهه يقولك تابعي خلاص ترفع يدك عنه ترفعي لك عنه حتى لو شاروه لو انت قلت شارون ت ا ب ع ي اقول لك ا ل ي ش هو برغم ان شاروني عنه احنا ي نمتثل امر محمد يصعب اذنتهم ايه ادنى احنا مامورين حتى وان كان شارون نسوا ا م ت س ا ل لاخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ده واجب علينا فان كنت صادق في الاتباع وصادق في الايمان بانه نبي رسول لابد ان تتبع ه في كل شيء افضل مراسم الاتباع في اخلاقي احنا عاوزين ابن أمه, امه والامه لن ن تنبني ابدا الا بالصدق والله لن تنبني الا بالصدق ولن تنبني الا بالاخلاق ا ل ع ا ل ي ة جدا الاخلاق ا ل ق و ي ة ا ل ر ا ئ ع ة لذلك لو, لو انتهينا في الصدق تصدق حتى ولو كان فيه قتلك خراش ابن خراش رحمه الله تعالى كان له ولدين من الخوارج والحجاج كان يطلبه فجمع ا ة بقولوا ا ر ب ع ا بن خ ر ا ش ما كذا بقط و المخبر ا بغل ل ي جاء على اول شارف ا ل ح ا ر ة قال ش ف ت ه عياله اتنين ج ن ب الليل ودخلوا البيت ف س أ ل و ا كذا ش و ف ه م ش و ف و ا نمتحن صدقه طبعا تمتحن خطير أول ما يموت فجاء ل الربع ع ل وعايلينه ه ا فجاء يموت ي قال يا ربعي أ ي ن ولداك فيه قال هم في البيت ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله هم في البيت رجل يصدق صاحب صدق فضحك الحجاج قال هما لك على صدقك طالما ا ل ط ر ي الصادق أ ن ا لن أ م س ه م ا ا ل أ خ ل ا ق مكسبه ومغنم ومغنم ا والله يعني احد طلاب العلم الصغار امه بعثته بغداد عشان يتعلم واديته د د ت ه 40 ي ن ر 40 ن ا ر ب اربعين 4 جرام من و 6 ه ي جرام دينار يعني يشيله عائل المفعوص عنده 12 سنة و 11 سنة مبلغ و 12 11 وبعتاه من م ك ة لبغداد والمشوار مشي طويل جات له ا ل ق ا ف ل ة ج ر ا ح ه بغداد روح اتعلم هناك فجات بقى ع ص ا ب ة لصوص بقى من ثوره خمسه وعشرين ينام طلعتهم وكشفت على اخلاق السيئه للمصريين يا ال... في حيات مليان اه ما كان ايه تحت الصخط الصخط والصخط مكفول والشوال مربوط ومش عارفين إيه طلع جواه الحرية طلعت مصايب كل ده كنت ساكت كنت م ك ت و م الكافنه دي وساكت شعب ك أ ن ب و ب المجاري أ و ل ما تفتحه تطلع ريحته على طول كان مكتوب ل ل أ س ف ان شعب لا يحسن استخدام ا ل ح ر ي ة منعرفش ا ل ح ر ي ة لو انا بديك ح ر ي ة تناقشني هتكلمني بال ه ت ك ل م ي ك ن زيك قلك و رحت و وجيت و ج ا ب ل ت ك ورحت لك يا أ س ت ا ذ يا أ س ت ا ذ أ ه ل المعالي لهم ا س ل و ك الخطاب غير, غير الناس اللي جد ا بعض ا حضرتك سيادتك ما عليك ده الكلام اللي بتجلس اصحاب الرفعه والمعالم ان انا هتكلمني زيك ده انت ما تعلمتش ح ا ج خالص انت عمرك متداخل في الكوادر اللي ع ا ل مش هتدبل دبلوماسي ولا سياسي أ ب د ا زي الموزعين ب ت و ل مصر كلام د ه ا ك ل مصر يقولك انت قلت و انت قلت انت كنت عاوزين المخلوق يخلي علاجاتك على ا ل ك ل م ة دي يخلع رغبتك على ط و ر على ا ل ك ل م ة دي انت قلت انا قلت س ل سرد ب ن الناس والكلام الرائع ومعرفه ة الكلام ل أ ل ا ل ر ف ع ة في كلام ل أ ه ل ا ل ح ج ة دا الواجب سيتعلم جاءت الحريات ض ع ف ا ل د ن و ب وضحت الاسف الذي نحن عليه ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله جيدا لابد لنا أ ن نصل إ ل ى مستوى ا ل أ خ ل ا ق العالي حتى نصل لهذا ص ا ب ط على قتله في ا ل س ك ة كل واحد يطلع اللي, اللي فيديو يجيبه اللي ي ف د ويطلع ساعة ج ل اللي موبايل ح ه معه ا يجيبه محفظه يطلعها وكده فمثل س ر الرجال الكبار ه ا عيل فيبقى العيل معه ا ما يتوقعش ان يكون معه المبلغ الكبير ده ي ع م ي ف ج ا ن واحد بقى من ا ل ع ت ا و ل ب خل الوقت في جنبك د ه من و د ن ه يقول انت معك فلوس قال له ايه ففوس ص انت معك فلوس、سيب. مش مصدقه يعني على أ س ا س ان المجتمع مجتمع كداب يقول معاك فلوس قاله ايه ومعاك فلوس قاله ايه انت معاك فلوس فبعد مافتشه خالص والعمليه ص ف ت فعلي بابا ل ك ب ي ر بيقول له ا في حد ت ا ن ف ا ل بيقول ه ا ل ا د ق ل ه ما ود بس اقول ه معاك فلوس قاله ا ي قاله هات ده الكادر الكبير ب ق و العال قاله انت معاك فلوس يا ب ن قاله ا ي قاله م ا ك ك د ا ي قال له أ ر ب ع ي ن دينار قال له يا كذاب اربعين دينار ما فوز ذاك اشي اربعين دينار شو بقى أ ر ب ع ي ن في خمسه ة ي ر ا م ت ر بقى ده مبلغ ده يعني ه ش ي ل ه ز ا ي ف ي ن الفلوس قال له ه ا ي ف ل ه زاهي قال له ما الذي حملك على ذلك انت عارف انها صوص و ح ر م ي ة وقطعين طريق اين خلك ت ص د ق قال ذهبت انا ذاهب الى ان اطلب العلم و أ م ي أ خ ب ر ت ن ي لابد أ ن أ ك و ن ص ا د ق ولا يصلح في ط ل ب ة العلم الكذب تصدق حتى في موضع القتل ده كلام عمر كن صادقا ولو قتلت لو قتلك الصدق اصدق قال له إ ي ه أ م ك ما صحتك ي تتعلم الصدق و ت د ي ن ي الفلوس دي ق ل له فذاك الرجل يعني كتعلامه في حياته قال له أ ن ا تائب على يديك ايها الغلام م ا أكذب ت اقدم ولا أ ب ق ى حرام ي ت ا يعني انت خائف تكون عهد أ م ك و أ ن ا كنت عهد الله تعالى أ ن ا مش خائف أ ك و ن عهد ربنا وانت خائف تكون عهد أ م ك ت ب ت ي الله تعالى من ا ل ل ص و ص ي ة و ا ل س ر ق ة وقطع الطرق ارجعولهم فلوسهم ثانيه انت شيخي في الصدق وشيخي في ا ل ت و ب ة من اللي ج ا ل لك الصدق م ه ل ك من اللي ج ا ل لك أ ن الصدق بها يضيعك أ ص د ق والله كنا بنصدق في مواطن مواطن مهلاكه يقول له و انا كده ومش هتلاقي غير كده ولو مت ر ي ب د ر تطلع ب ع ل ى ا ل ط ر ب ه ش و ف ما هتلاقيني كده هعمل لك ايه يعني هو انا كده وخلاص هضحك عليك ولو م ح ك ش على ه ك س ا س م ظ ل هكذا يا نمور والصدق من ج ا ه ح ق ي ق ة يوصلك الى ا م ر ا ت ب العاليه جدا يبقى اخواني الكرام هذه حلقة بداية في、الأخلاق. وكيف نبني ا م ة ن ه ض و ي ة ولكن باخلاقنا أنا نفسي ا ن كده في يوم من الايام نتخلى عن الشكاه نتخلى عن العقود والمواصلات وجماعه ا ل ا ر ش ا ل عقاري ج ا ع د ي ن ا م ة م نوجهها ي ح ا ل ما ح د ش يروح لهم ن ه ا ئ ي ولك وثق لي مش موثق هو له عقد موثق من غير ح ا ج ة خالص متى نصل الى هذا التقدم الهائل د بس التقدم ده اسمه تقدم أ م ة ن ه ض ة لو وصلنا لهذا سنصير أ م ة ن ه ض ة يعني أ م ة صادقه ب أ خ ل ا ق إ س ل ا م ي ه يجب مشروع ا ل ن ه ض ة الذي نبنيه مش ا ج و ل ه نبن مصانع لا لا لا إ ا لا في ع ا م ا لا لا لا لا لا لا ن ع لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ر ا لا لا لا لا لا ل أ لا ل أ م ة لا م ا لا لا لا لا لا ل لا لا لا لا ل لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل ه ا ق د لا لا لا لا لا إ ذ ا رفعت أ ك ف ه ا الى ا ل س ل و ا ت يا رب قال لبيكم ب انتم د ي أ عبادي وفى لهم ك ما ي وعدهم ف يوفي و و ه لهم ما وعدهم كما وفوه ما وعدوه ه إ خ ا الكرام ن و مشروع سيبكم مشروع معايا مع مشروع بناء أخلاق إسلامية. قيم على مستوى أو ده الصديق سيبكم معايا مع إسلامية قيم بكر بتاعنا على النهضة النهضة التالي النهضة بناء أخلاق عمر بن خ ط ا ب عري بن ابي طالب ابو ذر الغثاري ابن مسعود أ ب و مسعود كل هذه ا ل ا م ث ل ة من ن م ا ج ا ل ه ا ئ ل ة نبني مشروع مهضتنا نخرج النماذج ا ل ق د ي م ة م ر ة ث ا ن ي ة للعالم كله نماذج م ب ه ر ة نماذج ع ج ي ب ة اناس لا يستخدمون فجور الحضارات ا ل م و ج و د ة يصدق ب ل س ا ن ه كائنا ما يكون ن ت ع ه د عند الله تعالى أ ن نبني هذه ا ل ا م ة أ و كل من سمع هذا الدرس أ ن يبني نفسه على هذا المستوى الاخلاقي الذي أ ر ا د ه النبي صلى الله عليه وسلم لمنه ن ا هذا ح م د إ أردتم ت أن ب ع و هذا محمد إن أردتم تتبعوه ان أما ت ل اردتم ت ع ع ف ستكون ل ان لها ولا قادرة ع تتبعوه تكون أ س ر ى و أ ذ ل ة كما حدث على ا ل ت ط ا ر على ايدي ا ل ت ط ا ر وغيرهم لما سقطت ا ل أ خ ل ا ق سقطت ا ل أ م ة وسقط مشروع ا ل ن ه ض ة وسقطت ا ل خ ل ا ف ة الذي أ س ق ط ا ل خ ل ا ف ة ا ل إ س ل ا م ي ة أ خ ل ا ق المسلمين الذي يرجع ا ل خ ل ا ف ة ا ل إ س ل ا م ي ة هي أ خ ل ا ق المسلمين فلابد أ ن نرجع إ ل ى أ خ ل ا ق على النسق ا ل أ و ل وعلى المستوى ا ل أ و ل ولنجعل هذا مشروعنا وادى الله تعالى أ ن يرزقنا و ي ا ك م الخير و أ ن ن ر ز ق ن ا ا ل أ خ ل ا ق ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل ص ح ي ح ة ونجعلنا على مستوى أ خ ل ا ق أ س ل ا ف ن ا و أ خ ل ا ق نبينا صلى الله و سلم واقول قولي هذا واستغفر الله لكم